الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تدلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيب عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبون إلا أهلهم قلب فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين.